أما بعض فلما تعلقت رادة الله في العلم الغديم بظهور أصرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدره الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغابرة فلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحصن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الاصلاب والبطون فما من صلب ضمه الا وتمت عليه من الله النعمه فهو القمر التام الذي يتنقل في فروجه ليتشرف به موت استقراره وموضع خروجه وقد قضت ذِي النُّورِ بما قضت بِمَا من سر مِنْ النور ما أظهرت وأظهرت من هذا النُّورِ مَا أَظْهَرَ وَأَظْهَرَ مِنْ سِرٍّ هذا النور الله وخصص به من خصص فكان مستقره بالاصناب الفاخره والارحام شريفات الطاهره حتى برز في عالم الشهاده بشرا كالبشر ونورا حير الافكار ظهوره وبهر فتعلقت سمه الراجم لهذه الحروب يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من اعجائب ذلك النور معروف وان كانت الالسن لا تفي بعشر معشار اوصاف ذلك الموصوف تشويكا للسامعين من خوال تنصر المؤمنين وتروي للمتعلقين بهذا النور المبين والا فانا تعرب الاقلام الجؤون خير الانام ولكن هزني الى تدوين ما حفظته من سير اصرف المخلوقين وما اكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبكي ضراياته في الكون منشوره على مر الايام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضره الكريمه ولا عجد تشوق الى سماي اوصافها العظيمه ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولا الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني في شفاعه هذا النبي الشافي ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الروح الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Ah uh...